سبع استمع إلى الكلمات واعدها. سبورة مدرس معلم تتفتح بني سبح سيارة حلاق أول يفضل تموز Mümmesil Muhammed Cenne Tanura